فكلي وشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صغما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا مريم جهرونا ما كان أبوك مرأسوئا وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مبعوث اِذَا كُنْتَ أَيْنَمَا كُنْتَ فَوَصِّنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتَ حَيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارٌ شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ, ويوم أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قول الحق الذي فيه يؤمنون ما كان لله أيّ تقوى من ولد سبحانه سبحانه إذا خضع أمر فإنما يقول لظُكُمْ فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعَبُدُوهُ هَذَا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ثلاثه الاحزاب من بينهم ثغيل للذين كفروا ثغيل للذين كذبوا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وانظر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين